اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الله صل على محمد الله محمد دلاله دلالة المتن فيما تقدم من الغرض لدراسة المتن من الغرض أتكم ومن العرض أتكم الغرض يعني الهدف راينا فرقا تاما بين القران والحديث وكذلك في دراسه تحقيق المتن راينا بعض الفرق بينهما ذكرنا بانه عندنا بحث حول السند المتن وحول دلاله المكنوش سند المات انتهينا منه بالنسبة الى دلالة المات ما هو الغرض من دلالة المات الغرض هو الاطمئنان بصدور هذه الكلمات بصحة هذه الكلمات بصحة نسبة هذه الكلمات الى المعصوم عليه السلام او الى الله عز وجل بالنسبة الى القرآن فهناك فرق على ما ذكرنا بين دراسة المتن في القرآن وفي الحديث باعتبار التأكد من صحة الكلمات في القرآن أيسر وأسهل من التأكد من صحة الكلمات في الأحاديث الشريفة باعتبار القرآن ماكو شك في عدم زيادته ونقصانه وفي عدم تحريفه وتبديله وتغييره إذن في ما تقدم من المباحث السابقة يعني في ما تقدم من المباحث السابقة من الغرض حيث بينا الغرض الغرض يعني الهدف لدراسة المتن شنو هو الهدف لدراسة المتن اكتبوا فوق الغرض التأكد من الصحة من صحه الكلمات يعني. التاكد من صحه الكلمات او من صحه المتن او من صحه النص راينا فرقا تاما بين القران والحديث باعتبار ان القران نسبته الى الله عز وجل نسبه فقعيه اما الحديث فيحتاج الى بحث اكثر هكذا ذكرنا وكذلك في دراسة تحقيق المثل في دراسة تحقيق المثل تحقيق المثل إذا تذكرون ذكرنا بأنه واحد يلاحظ النسخ الأخرى النسخ الأخرى في تحقيق المثل ليش للتأكد من الصحيح أو الأصح أو كذا ذكرنا تحقيق المثل اكتب عبر ملاحظة النسخ الاخرى عبر ملاحظة النسخ الاخرى رأينا بعض الفرق بينهما بينهما يعني شنو يعني بين القرآن والحديث في القرآن ماكو نسخ اخرى اكو قراءات اخرى هو واحد يلاحظ القراءات الاخرى بل وفي الحديث اكو نسخ اخرى مثلا الكافي الشريف الى كم نسخة مثلا فاذا اكو هناك فرق بين القرآن الكريم والحديث الشريف من حيث تأكد من صحة الالفاظ من حيث تأكد من صحة الالفاظ هذا ما يسمى بتحقيق المجل أما ما يرتبط بدلالة المات دلالة المات يعني معنى المات ماك فرق بين القرآن وبين الحديث الأمر أمر سواء كان في القرآن الكريم أم في الروايات الشريفة لازم نعرف معنى الأمر شنو هل الأمر يدل على الوجوب يعني هل هو معناه الوجوب أم الأمر يدل على شنو الاستحباب يعني بمعنى الاستحباب هذا سواء في آية كريمة أو رواية شريفة بالنسبه إلى معرفة المعنى وفهم الظهور يعني ظهور الألفاظ ما كفار بين القرآن الكريم في نوع الدراسة وبين الحديث الشريف في نوع الدراسة إذن الحديث الشريف متن الحديث الشريف نص الحديث الشريف علينا أن ندرسه بدراستين الدراسة الاولى التأكد من الالفاظ التأكد من الالفاظ ذكرنا في القرآن اسهل وايسر باعتمار بتأكدين من الالفاظ في الحديث لازم شوية تأكد يكون بدقة اكبر اما من حيث دلالة النص يعني دلالة المعنى الالفاظ شنو معناها الامر شنو معناها هذا كفار بين القرآن والحديث ما كفار فكما علينا أن نعرف الأمر في القرآن شنو معناه؟ علينا أن نعرف لأن الأمر في الحديث أيضا شنو معناه؟ هل يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب إذن البحث في المتن يعني متن الحديث قد يرتبط بتحقيق المات هذا يختلف القرآن عن الحديث قد يرتبط بدلالة المات إذا ارتبط بدلالة المات فما فرق بين القرآن الكريم والحديث الشريف. لاحظوا يقول كان بعض الفرق في تحقيق هذا تحقيق المتن قلنا يعني التأكد من الألفاظ والنسخ الأخرى وما شفه. أما هنا هنا يعني شنو هو يقول أعني في دراسة دلالة المتن دلالة المتن يعني معنى المتن. الدلاله يعني ما يدل على يعني المعنى في دراسه دلاله المثل فلا يفترقان فلا يفترقان يعني شنو يعني لا يفترق القران عن الحديث لا يفترق القران عن شنو الحديث لا في مجال الدراسه يعني في اصل الدراسه يعني كلاهما بحاجه الى دراسه ولا في جوانب الدراسه جوانب الدراسة يعني تفصيلات الدراسه فروع الدراسه مسائل الدراسه, فأصل الدراسة اصل الدراسه بحاجه الى اليه كما اننا في جوانب الدراسه يعني مسائل الدراسه تفصيلات الدراسه مثلا شنو معناه شنو معنا؟ هذا يسمى بجوانب الدراسه أما أصل الدراسة يعني أصل أنه نحن بحاجة إلى دراسة مم نقدر رأساً نستنبط الحكم الشرعي من قبل ما نعرف المعنى إذن لا يوجد فرق فلا يفسد القرآن يعني لا في مجال الدراسة ولا في أصل الدراسة ولا في جوانب الدراسة يعني مسائل الدراسة فروع الدراسة صغريات الدراسة مثل دراسة الأمر دراسة النهيش لشنو معناه مثلا؟ زي. وتنوع الدراسة دلالة المتن إلى نوعين شوفوا المتن يعني نص الحديث هذا على قسمين أحيانا يسمى بالنص أحيانا يسمى بالظاهر النص شنو؟ الظاهر شنو وعندنا شيء آخر يسمى بالمتشابه أو المجمل بالأحاديث الشريفة أو الآيات الكريمة ثلاثة أقسام فسم نص نص يعني معناه بين قطعا لا يحتمل الخلاف هذا هو النص معناه بين قطعا لا يحتمل الخلاف مثل شنو؟ مثل أفرضو المثال اللي المصنف ذكره إنه لا تقبلوا لهم شهاده ابدا ابدا نص في التأبيد نص في التأبيد او الايه الكريمه الثانيه التي تقول الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا اللي هنا نص في التأبيد أو المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه الإنسان المحرم لا يجوز له أن يتزوج يعني يعقد عقد النكاح حرام عليه فإذا عقد عقد النكاح وهو يعلم بذلك شنو؟ لم تحله أبدا هذه المرأة تحرم عليه مؤبده حرمه ابديه هذا الحديث وهذه الآية الكريمة نص في الأبدية وفي التأبيد يعني ماكو ما احتمال اخر في الموضوع لكن الامر مثلا الامر يحتمل ان يكون المراد بي الوجود يحتمل ان يكون المراد شنو الاستهبار لكنه ظاهر في الوجود ظاهر في الوجود يعني المعنى الاقوى المعنى الاهظهر هو الوجوب يعني ما يفهمه العرف هو الوجود ما يشظهره العرف هو الوجود اذن عندنا نص نص يعني شنو يعني لا يحتمل الخلاف. معنى واضح لا يحتمل الخلاف عندنا ظاهر، ظاهر يعني معنى ظاهر احتمال خلاف الظاهر موجود لكن هذا الاحتمال شنو ضعيف وعندنا متشابه وشنو مجمل يعني آية كريمة ما ندري معناها شنو أو رواية شريفة لا نعرف معناها هذا لا يمكننا أن نتمسك به ونستدل به ليس من ندري معناه شنو شو هل يمكننا أن نتمسك بهذه الآية الكريمة في استنباط حكم شرعي من قبل أن نعرف معناه لا بشهر. إذن يقول يقول المصنف وتنوع دراسه دلاله المتن الى نوعين اللي احنا قسمناه كم قسم لا تقسم بس المصنف هنا ذكر نوعين وتنوع دراسه دلاله المتن الى نوعين هما دراسه النص ودراسه الظاهر النص لا يحتمل الخلاف المعنى المؤكد الذي لا يحتمل الخلاف هذا هو النص الظاهر شنو؟ هو المعنى الظاهر للحديث أو للآية وأكوى احتمال خلاف الظاهر لكن هذا الاحتمال ضعيف وذلك لأن الألفاظ بطبيعتها يعني بطبيعة الألفاظ بواقعها يعني بحقيقتها يعني حقيقة اللفظ هكذا قد تكون نصا في معانيها نص صريحا صريح قد تكون نصا يعني صريحه في معانيها وقد تكون ظاهره فيها يعني في معانيها الألفاظ بطبيعتها يعني بحقيقتها على قسمين قد تكون نصا يعني صريحه في معانيها وقد تكون ظاهره فيها يعني في معانيها مثلا احيانا المولى يقول يجب عليك ان تشتري الخبز يجب عليك ان تشتري الخبز هذا شنو وجوب لا استعبار وجوب هذا نص في الوجوب نص اما احيانا يقول اشتري الخبز اشتري الخبز هذا ظاهر في الوجوب للاحتمال يكون المقصود الاستحباب مو الوجود على ايش احتمال يكون المقصود الاستحباب مو الوجود اذا لان الالفاق بطبيعتها يعني بحقيقتها قد تكون نصا في معانيها يعني صريحة وقد تكون ظاهرة فيها يعني في معانيها يعني شنو ظهور اكو يعني احتمال خلاف الظاهر ايضا موجود حقوق مولين افضل شراء وجود شراء اكو يعني اشترك وصمك لا يتأمر أمر لكنه نص في الوجوب ام ظاهر في الوجوب ظاهر. ظاهر في الوجوب لان اكو احتمال الامر يراد بالاستحبار مثل الكثير من الروايات فيها امر واريد بها شنو الاستحبار هكذا والنص شنو الظاهر شنو والنص هو اللفظ الذي يدل على معنى واحد فقط يعني ما اكو احتمال الخلاف معنى واحد فقط ولا تحتمل دلالته على معنى اخر ولا تحتمل دلالته على معنى اخر يعني دلالته يعني دلاله الله على معنى اخر يعني معنى ثاني مو محتمله مثل شنو مثل مثلا يجب عليك او تجب عليك الصلاه يجب عليك الصلاة شنو هنا اللافظ الوجوب يدل على معنى واحد المعنى الواحد شنو هو الإنزام الإنزام بالفعل ولا تحتمل دلالته على معنى آخر ماكو احتمال اللي المقصود بإفتحبار نرى في شنو والظاهر شنو هو اللفظ الذي يدل على أكثر من معنى واحد مثل الأمر اللافظة يتبه مثل الأمر يدل على أكثر من معنى يعني يدل على الوجوب أحيانا ويدل على الاستحباب كارة أخرى إلا أن دلالته يعني دلالت هذا اللفظ على أحد معانيه كتب الوجوب هذا اللفظ شنو في مثال نتشان الأمر دلالته على أحد معانيه أحد معانيه يعني شنو يعني الوجوب أقوى من دلالته يعني من دلاله اللفظ اللي هو في المثال الامر مثلا على المعاني الاخر المعاني الاخرى شنو الاستحباب لفظ الامر يدل احيانا على الوجوب ويدل احيانا على شنو على الاستحباب لكن الاقوى شنو الوجوب فلفظ الامر يكون ظاهرا في الوجوب إذن الألفاظ التي وردت في الآيات الكريمة والألفاظ التي وردت في الروايات الشريفة مو نريد نستنبط الحكم الشرعي لازم نشوف هذا اللقظ نص يعني خريح في المعنى أم شنو أم هو ظاهر حتى حتى نتمكن من من استنباط الحبن الشرعي أما إذا لم يكن لا نصا ولا شنو ظاهرا وإنما كان مجملا إذا كان مجملا فعلمه يرد إلى أهله يعني ما نقدر نستنبط الحبن الشرعي من أفضل النص الظاهر يعني النص الظهر مع القرنة على لا, لا شوفوا الكلام لما قلنا الالفاظ بطبيعتها يعني بما هي هي يعني مع قطع النظر عن القرينة اذا اكو قرينة فنحن نتبع القرينة نحن ابناء الدليل اينما ماله نميل القرينة تعتبر دليل على شنو على ارادة المعنى فاذا اكو قرينه وماكو اشكاله اذا عندنا امر ومع هذا الامر قرينه على الاستحباب فنحمله على الاستحباب فورا اذا عندنا امر ومعه قرينه على شنو على الوجوب فنحمله على الوجوب فورا بالسلام في, في الامر الذي ليس معه قرينه ليش قلنا شوفوا لان الالفاظ بطبيعتها بطبيعتها يعني مع قطع النظر عن القرائن بحقيقتها يعني حقيقه اللفظ هي الكلام دراسة النص ودراسة النص بطبيعتها يعني بسبب حقيقتها وواقعها دراسة النص سهل يعني إذا تأكدنا أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى انتهينا بعد ماكو احتمال آخر ودراسه النص بطبيعتها يعني بسبب واقعها بسبب حقيقتها لا تتطلب اكثر من التاكد من ان اللفظ نص في معنى اللفظ مثل الوجوب مثلا نص في معنى المعنى شنو هو الالزام بالفعل في معناه هو الالزام في الفعل إذا قال المولى صلاة الظهر واجبة عليك هذا نص في المعنى يعني نص في الوجوب نص في الإلزام فلا تتطلب أكثر من شنو من هذا الشيء اللي نتأكد من أن النص نص في هذا المعنى كيف يحصل التأكد يحصل التأكد بمراجعة كتب اللغة وكتب الحديث اللي نشوف هذا اللغ شنو معناه وليس هو من نوع الظاهر لازم نتاكد هذا النص مو ظاهر هذا النص مو ظاهر يعني شنو يعني له معنى واحد مو له معنى اخر ايضا اذا عرفنا ان هذا الحديث له معنى واحد بعد نتمسك بهذا المعنى اذا وليس هو من نوع الظاهر الظاهر شنو كان اللي عنده اكثر من معنى الحديث اللي عنده اكثر من معنى لازم نتأكد يا هو الاقوى ام هذا معنى واحد فقط هو هذا المعنى الواحد علينا ان نتمسك به هذا ليش لان اذا احنا شفنا هذا اللفظ نصا في المعنى يعني حصل القاطع بإراده هذا المعنى يحصل لنا القاطع بان المولى اراد هذا المعنى اذا حصل القاطع القاطع شنو هو حجه وذلك لان هذا النوع من التاكد هذا النوع من التاكد يعني شنو التأكد من ان الناط نص في المعنى هذا النوع من التأكد يعني لو تاكدنا من ان اللفظان نص في المعنى ينتهي عادةً يعني الإنسان عندما يسمع الحديث يقرأ الحديث ينتهي عادةً الى الق ينتهي يعني يصل ينتهي يعني يصل عادةً إلى القط يعني يحصل الإنسان القط بشنو؟ بإرادة المعنى بإرادة المعنى يعني بان المولى أراد هذا المعنى بأن المعصوم عليه السلام أراد هذا المعنى. بإرادة المعنى الذي دل عليه اللفظ المعنى الذي دل عليه اللفظ اللفظ دل على أي معنى على هذا المعنى الصريح فهذا المعنى الصريح هو مراد للمولى هو مراد للمعصوم فيحصل القاطع بإرادة المعنى الذي دل عليه اللفظ والقطع حجة بالبداية يعني بالوضوح حجية القاطع بعد ما احتاج لدليل كما تقدم سابقا اللي القاطع حجة كما تقدمه يرجع الى حجية القاطع حيث اشرنا سابقا بأن الخطأ حجة شش الشيء الواحد, الواحد ما يخالف هذا التعذير بس احنا المقصود ان اللفظ يدل على معنى واحد فقط ما مثاله من القرآن الكريم المثال الأول ومن الحديث الشريف المثال الثاني هذا مثال للناس مولى الظاهر والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون سورة النور الآية أربعة الشاهد في كلمة أبدا الشاهد في كلمه في ابدا ابدا لفظ صريح في التأديد يعني من احتمل انه مثلا منا الى سنه لا تقبلوا شهادتهم وبعد بعدين الشهادة الشهاده مثلا اقول شي احتمال لا تقبلوا لهم شهاده ابدا ابدا يعني بعد ما في مجال فابدا صريح في الحرمه المؤبده حرمه قبول الشهاده على نحو التاديب ففي هذه الايه الكريمه يستفاد من كلمه ابدا شنو نستفيد نستفيد حكم شرعي نستنبط حكما شرعيا شنو هذا الحكم الشرعي حرمه قبول شهاده هؤلاء هؤلاء من الذين يتهمون المحصنات يرمون المحصنات يعني يتهمونهم بالزنا نعوذ بالله ثم لم يأتوا بأربعة شهداء شنو حرمة قبول شهادتهم حرمة مؤفدة وذلك لانحصار كلمة أبدا في الدلالة على التأبيد والاستمرار انحصار كلمة أبدا يعني شنو يعني له معنى واحد لهذا لهذه الكلمة معنى واحد فقط وذلك لانحصار كلمة أبدا أبدا منحصرة في معنى واحد في الدلالة على التأبيد يعني الأبدي والاستمرار يعني عن أن هذا الحكم يستمر مو إنه خاص بفترة دون فترة لأنها, لأنها يعني لأن كلمة أبدا بأنها الضمير يرجع إلى كلمة أبدا نص في معنى التأبيد مظاهر نص نص المصريع يعني لا لا يحتمل معنى آخر ثانيا مثال اخر من الحديث المحرم, المحرم يعني الذي لبس الاحرام المحرم يعني الذي لبس الاحرام ان شاء الله الله يرزقنا جميعا اذا تزوج تزوج يعني عقد عقد, عقد النكاح يعني اذا تزوج عقد عقد النكاح ويعلم انه حرام عليه يعلم بأن عقد النكاح حرام عليه من الأمور المحرمه على المحرم عقد النكاح هذا غير مثلا الاستمتاع بالمرأة والجمعة ومؤشبه هذا أيضا حرام بس مجرد العقد أيضا حرام مجرد العقد ايضا حرام فلو عقد على امرأة وهو يعلم بان هذا حرام المرأة تصبح عليه محرمة بالحرمة الابديه بعد ما يقدر يعقد عليها مرة ثانية ويزوجها خلاص نص المحرم اذا تزوج يعني عقد عقد النكاح وهو يعلم انه يعني ان العقد حرام عليه انه يرجع للزواج أنه الضمير يرجع للزواج هذا يسمى بالمرجع التقديري مو المرجع اللحظي للزواج هو ما مذكور هنا مذكور وإنما يفهم من الكلام ذلك لا بعد الإحرام بعد ما يجوز إذا عقد في حال الإحرام وهو يعلم أنه حرام عليه يعني أن الزواج حرام عليه يعني على المعرفة لم تحل لم تحل يعني الزوجة شوفوا الزوجة أيضا ما مذكورة لكن هي ترجع للزوجة اللي ما مذكورة لفظا لكن مذكورة معنن إذا الزوج بعض العلاقة وبعض العلاقة من داخل تحلها الزوج أبدا أبدا أبدا محرم ما لا ما ما يصير إذا كان مال المحلل في صورة أنه تطلق ثلاث مرات لم تحل هذه المرأة يعني هذه الزوجة له يعني للمحرم أبدا شوفوا ففي هذه الرواية الشريفة أيضا هذه الرواية الشريفة أيضا لانه تشى الآية الكريمة ينتهي, ينتهي يعني يصل ينتهي يعني يصل الإنسان إلى استمرار عدم حلية المرأة هذه المرأة التي عقد عليها على المحرم هذه المرأة عدم حليتها شنو مستمر على المحرم الذي تزوجها يعني عقد عليها في حاله احرامه واضح وهو يعلم ان الزواج يعني العقد عقد النكاح حاله الاحرام إحرام عليه يعني على المحرم هذه الحرمه حرمه ابديه من وين علمنا بالحرمه الابديه وذلك لان كلمه ابدا أبداً. نص يعني صريح في الاستمرار والتأبيد ماكو احتمال اخر كما تقدم مثل ما تقدم في مثال الايه يعني اذا هذا يسمى بدراسة النص دراسة النص امر سهل علينا ان نتأكد من المعنى فقط فإذا تأكدنا من المعنى باعتبار ماكو احتمال آخر فنتمسك بهذا المعنى وأما دراسة الظاهر اللي أكثر علم الأصول حول دراسة شنو الظاهر الظاهر يعني شنو؟ يعني الأمر ظاهر في أي معنى؟ النهي ظاهر في أي معنى؟ العام والخاص ظاهر في أي معنى؟ المطلق والمقيد كي يخافضها دراسة الظاهر اما دراسه الظاهر فقد وضع العلماء العلماء يعني علماء الاصول علماء اصول الفقه وضعوا ماذا قواعد قواعد ليش منقول قواعدا باعتبار شنو غير منصرف ممنوع من الصرف فما فناخذ تنوين وضعوا قواعد لتعيين ظواهر الالفاظ ظواهر الالفاظ تسمى المعاني الظاهره الالفاظ تسمى المعاني الظاهره الالفاظ لتعيين ظواهر الالفاظ يعني شنو ظواهر الالفاظ يعينه لنا مو شكل اللفظ يعني المعنى الظاهر للالفاظ المعاني الظاهره الالفاظ وتشخيصها تشخيصها الضمير وين راجع لظواهر الالفاظ حتى يشخصوا لنا يعني يبينوا لنا المعاني الظاهرة للألفاء. صور واضح. بحثوها ضمن العناوين التالية حيث أفرض بحثا للأوامر وبحثا آخر للنواهي. الاوامر يعني أمر أقم الصلاة. النواهي يعني النهي لا تفعل يعني. مثلا لا تقرب الزنا مثلا. المفاهيم المفاهيم يعني شنو؟ يعني مثلا المولا يقول.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 الإمام المعصوم هل تلفظ بإن لم يكن كران فهو يتنجي؟ ما تلفظ بس الفقيه يقدر يستمت هذا الشيء هذا يسموه بالمفهوم المفهوم في مقابل المنطوق بعدين نجي نقول المنطوق يعني ما نطقه المفهوم يعني ما يفهم من المنطوق مثل هذا المثال مثل مفهوم الشرط الماء إن بلغ كران فلا ينجسه شيء مفهوم شنو؟ الما ان لم يبلغ قران فينجس الشائعات العام والخاص العام والخاص شلون لو قال اكرم كل عالم الا الفاسق اكرم كل عالم الا الفاسق العام شنو اكرام جميع العلماء اخرجنا شنو الخاص الفساق يعني الفساق لا يجب اكرامه هكذا المطلق والمقيد المطلق يعني اللي ما بي المقيد يعني اللي بيقيد مثلا اعتق رقبه مؤمنه مؤمنة قيد اعتق رقبا كان مطلق عندما جبنا القيد صار مقيد فلا يد في عتق رقبه غير مؤمنه عرفت شلون اعتق رقبه مؤمنه زين فاذا دراسه الظاهر بحثوها ضمن هذه العناوين الاوامر النواهي العام الخاص المطلق المقيد العام والخاص في بحث واحد والمطلق والمقيد ايضا في بحث واحد الطريقه العامه شنو شوفوا الطريق العام هذا علينا أولاً أن نتأكد وأن نفهم أن هذا اللافظ ظاهر في هذا المعنى يعني أن الأمر ظاهر في الوجوب عندما تأكدنا من ذلك بعدين نأتي إلى قاعدة ثانية ونقول الظواهر شنو حجة فدلالة الأمر على الوجوب شي صير حجة أعرفتشنون؟ أولا علينا أن نبين الصغرى الصغرى يعني نقول الأمر ظاهر في الوجوب ثم نأتي إلى الكبرى ونقول كل ظاهر حجة فدلالة الأمر على الوجوب شنو يصير يصير حجة إذا صار حجة الفقيه يستنبط الوجوب من الحديث الشريف أو من الآية الكريمة شوف الطريقة العامة والطريقة العامة لاستفادة الحكم الحكم يعني الحكم الشرعي استفادة يعني استنباط الاستنباط الحكم الشرعي من ظواهر القرآن والحديث هي هذه أولا أن يتأكد من ظهور اللفظ المعنى اللفظ كتب الأمر المعنى كتب الوجود. اللفظ شنو كتبته الامر المعنى شنو كتبته الوجود يتأكد من ظهور اللفظ يعني الامر المعنى الوجود وذلك ليش نتأكد من هذا الشيء لتطبق عليه قاعدة الظهور قاعدة الظهور شنو هذه الكبرى اللي بيناها وهي كل ظاهر حجة كل ظاهر حجة من اين ثبتت هذه القاعدة؟ التي ثبتت حجيتها يعني حجية هذه القاعدة بالبداهة يعني بالوضوح لأن سيرة العقلاء على العمل بالظواهر يعني المولى العرفي عندما يأمر عبده مو يأخذ بظاهر كلامه يأخذ بظاهر كلامه لقيام بناء العقلاء بناء العقلاء يعني العقلاء بنوا على ذلك يعني طريقتهم هكذا بناء العقلاء يعني سيرة العقلاء يعني طريقه العقلاء وسيرتهم الاجتماعية الاجتماعية يعني في الأخذ والعطاء والأمر والنهي هذا يسمى بالسيرش شنو الاجتماعية لقيام بناء العقلاء يعني طريقه العقلاء وسيرتهم الاجتماعية حيث بنوا على شنو اعتمدوا على شنو على الاخذ بالظواهر الاخذ بالظواهر يعني ياخذون بالمعنى الظاهر بالظواهر يعني المعنى الظاهر أين ياخذون في مجال تفاهم والمحاورات عندما يريدون ان يتفاهموا عندما يريدون التفاهم فيما بينهم يعني المولى يريد ان يفهم عبده والمحاورات يعني واحد يحاور الثاني يعني يكلم الثاني يعني في باب الكلام وفي باب الألفاظ يأخذونه بالمعنى شنو؟ الظاهر زين والشارع المقدس الشارع المقدس يعني الله عز وجل هو أحد العقلاء بل شنو؟ سيد العقلاء فإذا كان, سيد فإذا كان سيد العقلاء فاتبع طريقة العقلاء يعني الله عز وجل أيضا اتبع نفس الطريقه والشارع المقدس أحد العقلاء بل سيد العقلاء بل هو خالق العقلاء ولم يعرف عنه يعني عن الشارع المقدس الشارع المقدس إنه الله عز وجل لم يعرف عنه انه انه يعني ان الشارع المقدس انتهج يعني سلك انتهج يعني سلك طريقه جديده له يعني للشارع المقدس في عالم التفاهم في عالم التفاهم يعني عندما اراد ان يفهم عباده في عالم التفاهم يعني شنو يعني عندما اراد ان يفهم عباده يعني المولى العرفي عندما يريد ان يأمر بالوجوب يأتي بالافضل الامر الله عز وجل عندما يريد ان يأمر بالوجوب ايضا يأتي بالافضل الامر وانما المعروف عنه يعني عن الله عز وجل عن الشارع المقدس عنه يرجع الضمير للشارع المقدس انه يعني ان الشارع المقدس سار بنفس سيره الاجتماعيه للعقلاء يعني العقلاء عندما يريدون ان يأمروا عبدهم بشيء مو يأتون بصيغه الامر حتى يدل على الوجود اشتر الخبز الله عز وجل ايضا يقول اقم الصلاة اقم الصلاة اذا لازم نتأكد من ظهور اللفظ في المعنى ثانيا ويتأكد من بعد ذلك من عدم وجود ما يمنع من الاخذ به شوفوا لما مو قلنا المعنى الظاهر هو المعنى الاقوى المعنى الاقوى يعني شنو يعني اكو في معنى ضعيف لازم عندنا دليل لا يمنع عن هذا المعنى القوي اذا اقوى قرينه على المعنى الضعيف يعني الامر المعنى القوي ليش هو الوجوب المعنى الضعيف شنو اله بالاستحباب اذا اكو قرينه على المعنى الضعيف ماذا نعمل لا أخذه بالاستحباب نحمل اللفة على الاستحباب إذن الشرط الثاني ويتأكد بعد ذلك بعد ذلك يعني بعد فهم الظهور بعد ذلك يعني بعد فهم الظهور من عدم وجود ما ما يعني قرينة ما يعني قرينة من عدم وجود ما يعني قرينة يمنعنا من الاخذ به, به يعني بالمعنى الظاهر لازم ماكو هناك قرينه تمنعنا من الاخذ بالمعنى الظاهر والعمل على وفقه يعني العمل على وفق المعنى الظاهر وفقيه يعني المعنى الظاهر اما اذا عندنا قرينه على الاستحباب فنحن نتبع القرينه فيه. بعد المرحله الاولى والثانيه يمكننا استنباط الحكم الشرعي فينتهي إلى تحصيل الحكم يعني الى استنباط الحكم وهو المعنى الظاهر المعنى الظاهر شنو هو الوجوب المعنى الظاهر شنو هو شنو المعنى الظاهر هو الوجوب كما سيتضح هذا أكثر هذا اللي ذكرنا باختصار في نفسه صفحة سيتضح أكثر عند استعراضنا استعراض يعني بيان عند استعراضنا يعني عند بيان قواعد تعيين الظواهر تعيين يعني معرفة عندما نبين قواعد عين الظواهر يعني معرفة الظواهر فيما يأتي وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين <تصفيق>